فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعده الله الحسنى إلى آخر الآيات. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أهل الضرر والمجاهدون في سبيل الله. في هذه الآية يا الأخوة يبين الله عز وجل أنه لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان. لا يعتدل الذين يؤثرون الدعه والقعود في منازلهم والمجاهدون في سبيل الله أي من يجاهد في سبيل دين الله عز وجل وفي سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بأموالهم ينفقونها في رفعه الدين وفي رد كيد أعداء الدين وأنفسهم يباشرون القتال بأنفسهم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستوي من قعد بمن جاهد وقاتل أبدا فهذه الآية فيها فضل عظيم للمجاهدين في سبيل الله وقد تقدم كما تعلمون أيها الأخوة فضل الجهاد في سبيل الله في صورة النساء في آيات سبقت معنا فهذه الآية من ضمن الأدلة على فضل الجهاد في سبيل الله حيث نفى الله عز وجل التسوية بين المؤمنين المجاهدين وغير المجاهدين لا يستوي المجاهد وغير المجاهد أبدا لا يستوي وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لا يستوي هذا وهذا هذا قاتل في سبيل الله خرج في سبيل الله بماله بنفسه ضحى وهذا قعد وجلس ولم يجاهد، فهي آية عظيمة من ضمن الآيات الكثيرة التي تبين فضل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه. والجهاد بذل الجهد في قتال أعداء في قتال أعداء الدين في قتال أعداء الله عز وجل. وكما قلت سبقت الأدلة في فضل الجهاد ومن أشهرها. الحديث المشهور الذي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري متفق عليه رواه البخاري ومسلم وأيضا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة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 وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى وقد جاء عن النعمان بن بشير قال كنت عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال الآخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال الآخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لا يستوي هذا وهذا من قاتل وجاهد في سبيل الله عز وجل يقدم ماله وروحه فهذه من أفضل الدرجات وقد سبقت الأدلة في ذلك إلى آخره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن أي عن الجهاد غير اول الضرر والمجاهدون في سبيل الله قوله غير اول الضرر روى البخاري من حديث سهل بن سعد انه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال فأقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله ليس هناك غير الضرر فجاء ابن ام مكتوم وهو يمليها علي قال يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجهدت وكان اعمى فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي ثم سرياء فانزل الله غير اولي الضرر فهؤلاء مستثنون لماذا لوجود ما هو العذر لوجود العذر طيب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لا من أجل الوطن ولا من أجل التراب ولا من أجل أمور دنيوية وإنما في سبيل الله والإعلاء كلمة الله كما جاء في الحديث في حديث يبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله طيب قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر بين بين تعالى الضرر المانع المانع من الجهاد في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فهذه الأعذار تمنع من الجهاد في سبيل الله طيب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أوري الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في أكثر الآيات وفي أكثر المواضع يقدم الله المال على النفس آيات كثيرة دائما أو غالبا إلا في آية واحدة يقدم الله عز وجل المال على النفس قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقال تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وقال تعالى كما في هذه الآية والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يقدم المال على النفس وجاء في آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وعموالهم بأن لهم الجنة وقد اختلف العلماء في الحكمة من تقديم المال على النفس نأخذ بعض كلامه العلم قال الألوسي رحمه الله لعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن المجاهد بالأموال أكثر وقوعا وأتم دفع للحاجة حيث لا يتصور المجاهد بالنفس بلا مجاهدة بالمال وقيل ترتيب هذه المتعاطفات في الآية على حسب الوقوع فالجهاد بالمال لنحو التأهب للحرب ثم الجهاد بالنفس هذا كلام الألوسي ملخص كلامه لماذا قدم المال على النفس ما الملخص أولا لأن المجاهدة بالمال أكثر وقوعا ما معنى أكثر وقوعا يعني كل يستطيع هذا لو بريال لو بقرش بخلاف المجاهدة بالنفس قد البعض لا يستطيع وما أيضا الحاجة فإن الجيوش مثل غزة مثل ما نقول في غزة الآن بحاجة إلى مال أكثر من رجال فقدم المال لأن كثير من الجيوش الإسلامية وكثير من المعارك تحتاج إلى إلى مال لشراء السلاح ولتقوية الرجال وإلى وو... آخره يقول ابن القيم رحمه الله في ذلك أولا هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال كما يجب النفس فإذا داهم العدو وجب على القادر الخروج بنفسه فإن كان عاجزا وجب عليه أن يكتري بماله نعم وفائدة ثانية على تقدير عدم الوجوب وهي أن المال محبوب المحبوب النفسي ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله وترتكب الأخطار وتتعرض للموت في طلبه هذا يدل على أنه هو محبوبها ومعشوقها فندب الله عز وجل محبيه المجاهدين في سبيل الله في سبيله إلى بذل معشوقهم ومحبوبهم في مرضاته فإن المقصود أن يكون الله هو أحب شيء إليهم ولا يكون في الوجود شيء أحب إليهم منه فإذا بذلوا محبوبهم في حبه نقلهم إلى مرتبة أخرى أكمل منها وهي بذل نفوسهم له فهذا غاية الحب فان الانسان لا شيء حب اليه من نفسه فاذا احب شيئا بذل له محبوبه من نفسه وماله الى اخره ومعروف كلام المقيم رحيم والله لله دره رحمه الله رحمه واسعه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله آيات عظيمة سبحان الله والله كأن الإنسان يقرأها لأول مرة مع أن الناس يرددونها ويسمعونها بالمنابر لكن كأنها أمر عادي ولا آية عظيمة وما تجد حد يسار للجهاد أو على الأقل يتكلم في الجهاد ويحدث نفسه في الجهاد ويقرأ آيات الجهاد ويقرأ حديث الجهاد ويحدث نفسه في ذلك أبداً نعم إنه عشق الدنيا والركض وراء الدنيا نعم وقد نقول عقوبة هل ليس كذلك؟ حيث جعل هذا الانسان مع المتخلفين من النساء والاطفال والمنافقين والقاعدين فاقعدوا مع القاعدين تعيير لهم مقعدوا مع القاعدين ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل فما احد جلس عن الطاعه الا من حب الدنيا صواصيب عظيمه نعم فإن قال قائل، فإن قال قائل، من المعلوم أن المجاهد والقاعد لا يستويان، فلماذا نفت تسويه مع أنه أمر ها معلوم؟ الآن ما يستوي المجاهد والقاعد ليس كذلك، فلماذا نفى التسويه مع أنه أمر معلوم؟ يقول الزمخشري قلت معناه الإذكار بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد ليأنف القائد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغف فيه وفي ارتباع طبقته ونحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أريد به التحريك من حمية الجاهل ونفته ليهاب به إلى التعلم ولينهض بنفسه عن صفة الجهل إلى شرف العلم انتهى كلامه نعم غير اولي الضرر في هذا دليل على ان اهل الاعذار لهم من الفضل ما ها من المجاهدين من المجاهدين في سبيل الله ان حسنت نياتهم وقد جاء ما يدل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعة ماديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسكم حبسهم العذر وفي رواية عند مسلم إلا شريككم في الأجر. طيب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله. بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة أي منزلة عالية وفضيلة كبيرة وكل وعد الله الحسنى من يعرف ما اسم هذا الاسلوب احتراز, احتراز. سأعطيكم أربع أدلة أو أمثلة تدل على ذلك معنى الآية وكل وعد الله الحسنى أي وكلا من المجاهدين والقاعدين وعدهم الله بالحسناء التي هي الجنة كما قال الله تعالى للذين احسنوا الحسناء وزياده فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان من حديث من حديث الصهيب وكلن وعد الله الحسنى القاعد والمجاهد وكله وعد الله الحسناء وهذا يسمى احتراز حتى لا يتوهم متوهم أن القاعدة لا أجرها لا أجرها بيجين أن هذا له أجر وهذا أجر لكن هذا أعظم من هذا وناخذ مثلا على هذا الاسلوب العظيم المثال الأول الآية اللي معنا حفظوها حتى لا سألنا في دروس قادمة يعني كل إنسان مستحضر هذا الأمر الآية الثانية قول الله تعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى واضح حتى لا يتوهم متوهم ان من انفق بعد الفتح لا لا اجر له هذا له اجر وهذا له اجر لكن من انفق قبل الفتح فهو اعظم لماذا عيد ذكرنا وقت وقت ضعف وقت ادبار وقت جوع وقت حاجة ومن المعلوم أن الذي ينفق والذي يجاهد والذي يتمسك بالدين وقت الحاجة وقت القلة وقت عدم إقبال الناس هذا ضعف الدين هذا دليل على قوة إيمانه لأنه غالبا أن الشيء والخير إذا صار منتشر النفس النفس تنشط تنشط لذلك بينما لما يكون الإسلام يعني غريب ضعيف فالذي ينفق دليل على إيمانه وقوتي يعني مثل الوقت هذا من يطلب العلم أو يجاهد في سبيل الله أو يعبد الله عز وجل وقت إدبار الناس وقلة الطاعة فإن هذا أجره عظيم لقلة لقلة المعين مثال الثالث قال تعالى قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم مشاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلم وكلا سليمان وداود لكن فهمناها سليمان وكلا يعني سليمان وداود اتينا حكما وعلما حتى لا يتواهم متواهم أنه لم يعطى داود شيء من الفهم ومن لا قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير حتى لا يتوهم متوهم أن المؤمن الضعيف لا خير لا خير فيه بل فيه خير في أصل الإيمان ومن المعلوم أن المؤمن فيه الإيمان هذا خير لكن كما تعلمون وعقيتها السنه والجماعه أن الناس يتفاوتون يتفاوتون في الإيمان وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما أي ثوابا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعد الله للمجاهدين في سبيله مئة درجة مئة درجة في الجنة بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض ولذلك قال درجات منه أي منازل بعضها أعلى من بعض سؤال الآن ذكرنا أن المجاهد أفضل من القائد أليس كذلك؟ نفس المجاهدين هل على درجة واحدة؟ لا لا الله عز وجل يقول كما ذكرت في الآية قبل قليل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسن فنفس المجاهدين ليسوا على درجة واحدة ولكل درجات مما عملوا هذا أمر معلوم الصلاة للناس ليسوا على درجة واحدة والصيام والجهد درجات على حسب الإخلاص والعمل والتعب على حسب من يجاهد في وقت الضعف وقت القلة فرق بين من يجاهد وقت القوة ووقت كفرة الناس واقبال الناس على الجهاد هذه الأمور المعروفة التي مرت معنا كثير فالإنسان إذا أخرص كلما كان أكثر إخلاصا كان أعظم أجرا كلما كان الإنسان مثلا باذل أكثر أعظم أجرا هذه أمور معروفة الحمد لله مرت معنا مرارا وتكرارا درجات منه ومغفرة الله أكبر الجهاد درجات ومغفره وفيه زوال المرهوب مغفره للزلات والسيئات وسترها للمجاهد ورحمه تيسيرا للمطلوب مغفرة ورحمه باجتماع المغفره والرحمه يزول المرهوب ويحصل المطلوب مع الدرجات وكان الله غفورا رحيما غفورا يغفر الزلات والذنوب والمعاصي ويستر لنا ستر و ستر وتجاوز غفورا يغفر للعبد مهما, مهما فعل من الذنوب والمعاصي وعلى المسلم أن يحرص على الاستغفار لله عز وجل سواء بلسانه أو بفعله بلسانه أستغفر الله مع الجزم طبعا ومع النية <تصفيق> بأفعاله يقوم بالأعمال التي تكفر سيئة أعمال كثيرة من ضمنها الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله سبب لتكفير السعي يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيعمل الأسباب باللسان والأفعال حطت خطياه إن كانت مثل زبد البحر من قال سبحان الله بحمدي في يوم مئة مره رحيما سبحانه وتعالى هذا اسم من اسماء الله فالله عز وجل يرحم عباده وعلى المسلم أن يسأل الله الرحمة ويفعل أسباب للتجلب الرحمة قد تقدمت منها رحمة العباد حتى الشات الرحمة رحمك الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما رحم الله من عبادي الرحمة وقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي هذه الآيات فيها فوائد أولا نفي التساوي بين الناس هذا أمر واضح في جميع العبادات ومن فوائد الآية فضل المجاهدين في سبيل الله القاعدين طبعا لا يستوي هذا وهذا الله أكبر لا يستوي من قاعد مع من, من جاهد. فوائد الآيات أن من قاعد على الجهاد لعذر فإن له أجر الجهاد قد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري من فوائد الآية هذه عليكم أن الجهاد فرض كفالة واضح يا أخوان نعم نعم لو كان فرض عين لم يذكر لم يعني لم يذم ما ما يعني لو كان فرض عين لم يقل لذم لذم من قاعد هون ما ذمهم لكن فضل هؤلاء على هؤلاء فدل على الجهاد فرضوا كفاية وقد قال ذلك ابن كثير والشنقيط و... والرازي وغير واحد من منها أن الجهاد الآية دليل على أن الجهاد فرضوا كفاية, كفاية. حيث أن الله عز وجل لم يذم من قاعده والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج في كل سرية لا. كان يخرج في كل قتال لا. لا فدل على أنه فرض كفاية لكن كما مر معنا أنه في حالات يكون فرض عين سبق إذا حاصر إذا استنفر الإمام إذا حضر الإنسان الصف، نعم يا أيها الذين آمنوا إذا قالكم انفروا في سبيل الله الثقلت يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار الاستنفار قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استنفرتم فانفروا إذا هجم العدو على البلد هذه تكون فيها الجهاد أو هذه الأحوال يكون فيها الجهاد فرض فرض عين وإلا الأصل إنه فرض كفاية. وفيها البشارة العامة للمؤمنين من القاعدين والمجاهدين بالحسنة لكن هؤلاء يفضل من هؤلاء وفيها الحف الجهاد في سبيل الله وفيها إثبات هذين الاسمين وهما الغفور والرحيم وفق الله الجميل لما يحبه ويرضاه وآعن وإياكم على طاعته وعلى الجهاد في سبيله الله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد